اما بعد فنحن مع الدرس 3 و100 ما زلنا مع العقيده السفارنيه اي معتقد اهل السنه والجماعه وتكلمنا في الدروس الماضيات عن علامات الساعه وابتديناها بذكر العلامات الكبرى بذكر العلامات الكبرى فذكرنا خروج المهدي ثم ذكرنا نزول عيسى عليه الصلاه والسلام وذكرنا خروج الدجال وفي الدرس الماضي تكلمنا عن يأجوج ومأجوج كما قال الناظم قال وامر يأجوج ومأجوج أثبتي وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي وقدنا بأن يأجوج ومأجوج فيهما لغتان يقال يأجوج ومأجوج ويعجوج وماجوج فيهمزان ولا يقال يُهْمَزَان وهما يعني قوم يعني ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وهم يعني ابناء يافث كما يقول العلماء ليس من الجن وليس من خلق اخر سوى من ابناء نوح عليه الصلاه والسلام و قولنا بأنهم من أبناء نوح عليه الصلاة والسلام والذي يواثق الكتاب ويواثق السنة لأن كل المخلوقات التي كانت موجودة في أيام نوح عليه الصلاة والسلام أهلكها الله عز وجل بعد الطفال ولم ينجوا مع نوح إلا أبنائه والذين آمنوا معه لكن الله عز وجل قال وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّةَ وَهُمُ الْبَاقِينَ فالذين أبقوا, أبقوا من البشر فقط يعني ثلاثة بعد نوح عليه الصلاة والسلام وهم أبناء نوح وهم حام وسام ويافث حام وسام ويافث فقلنا بأن سام هو أبو العرب والعجم والروم حام هو أبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث هو أبو الترك والسخالبة ويأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج فذكرنا أن من العلامات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج وانهم يعني يحاصرون عيسى عليه الصلاه والسلام حينما يعني ينتهي من قتل الدجال وبعد ذلك يهلكهم الله عز وجل ويسلط عليهم النغف وبعد ان يهلكوا كنفس واحده يعني يصبح أذاهم وهم موتى أشد من أذاهم حينما كانوا أحياء وذلك بسبب يعني زهمهم ونتن جثثهم فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام مع المؤمنين <تصفيق> <تصفيق> إلى الله جل وعلا فيرسل عليهم طيورا يعني أعناقها كأسنمة أو كالبخت فتحملهم وتقلبهم إلى مكان بعيد تحميله وتقليفه الى مكان بعيد وتكلمنا ايضا يعني عن الاسكندر المقدوني او كما ذكر في القران ذو <تصفيق> القرنين وقلنا بان ذي القرنين هو الذي بنى عليهم السد العظيم كما قال الله عز وجل يعني قال هذا القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض هل نجعل لك خرجاً على ان تجعل بيننا وبينهم سد على ان تجعل بيننا وبينهم سد فطلبوا من ذي القرنين ان يجعل بينهم وبينهم سد فقال يعني قال فاعينوا بقوه اجعل بينكم وبينهم ردم والردم كله اكبر من السد ثم قال الله عز وجل قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فاذا فتحت او فتح هذا الردم فان هؤلاء القوم سيخرجون قوم هؤلاء سيخرجون اما القول بانهم اهل الصين وبانهم الترك وبانهم السقالبه فهذا القول حقيقه ليس عليه دليل شرعي نتوقف عند كتاب الله جل وعلا وعند سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرد ذاك يعني بالعقول ونقول اين هم يعني هل هم تحت الارض فوق الارض هذه ارض الله عز وجل واسعه وما عرفه الانسان عن الارض شيء قليل مما لم يعرف الشيء قليل مما لم يعرف هذا علم ملخص ما تكلمنا به في المره الماضيه واليوم ان شاء الله سنتكلم عن هدم الكعبه عن هدم الكعبه قلنا بان الناظم عليه رحمه الله قال وامر او امر يا اجوج ومأجوج اثبتي فانه حق تهدم الكعبه فانه حق تهدم الكعبه يعني هدم الكعبه مما يجب على المؤمن اعتقاده ويجب عليه ان يعتقد بان الكعبه المشرفه والقبلة المعظمة ستهدم في اخر الزمان وان هدمها من علامات الساعة الكبرى وسيستلب حليها سيستلب حليها ويخرج كنزها وتاخذ يعني استارها كما يعني اخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يخرب الكعبه ذو السويقتين ذو السويقتين من الحبشه وفي لفظ ذو السويقتين من الحبشه يخرب بيت الله يخرب بيت الله ايضا اخرج الامام احمد عليه رحمه الله بالحديث من, من عمر رضي الله عنهما قال ويسلبها حلي حليها ويستلبها حليها ويجردها ويجردها من كسوتها فلكانني انظر اليه اصيلع ما معنى اصيلع الرجل التفظير اصلع والاصلع هو الذي ذهب ماذا مقدم شعر راسه هذا يسمى اصلع فتصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصيلع يفيدع الافدع هو الذي يعني في يديه عوجاج في يديه اعوجاج كذلك قال افدع عن الرجل الذي في قدميه عوجاج تجد انه يمشي على بطون قدميه يمشي الارجل معوجه يمشي عليها ايضا افدع يكون عنده عوجاج في يديه او عند الرسغ عند الرسغ وتكون هذه عاده في الخلقه قال اصيلع افيدع يضرب عليها بمسحاته او معوله ايضا اخرج لاذ رقي عنه عنه قال يجيش البحر عن فئات من السودان ثم يسيلون سيلا النمل يعني من كثرتهم حتى ينتهي الى الكعبه فيخربونها والذي نفسي بيده اني لانظر اني لاتاني انظر الى صفته في كتاب الله تعالى افيحج يعني افيحج يعني متباعد الساقين وصيلع وفيدع يعني هو يعني مشوه الخلقه ومشوه الخلقه كائما يهدمها بمسحاته او معوله وفي الصحيحين كاني به اسود يعني لونه اسود افحج يعني أفحج متباعد القدمين يهدمهما او يهدمها حجرا حجرا يهدمها حجرا حجرا ويتداوله هو واصحابه حتى يلقوا احجار الكعبه يلقونها في البحر يلقونها في البحر كما ورد في حديث حذيفه مرفوعا كاني انظر الى حبشين احمر الساقين ازرق العينين افصل امف كبير البطن وقد صف قدميه على الكعبه هو واصحابه له ينقضونها حجرا حجرا ويتداولون حتى يطرحوها في البحر يعني يحملون هذه الحجاره ويلقونها في البحر فهذا يعني كما قلنا لكم يعني افيدع واصيلع وافيحج ويعني بعض الروايات انه اصمع الاصمع ما معنى الاصمعي الاصمع العرب تقول عن رجل صغير الاذنين تقول عنه اصمع فما معنى اصمع اصمع في لغه العرب هو صغير الاذنين لذلك الحين تسمعون الاصمعي يعني اصمعي ما بعد ما بعد صفه كالأعمش الاعمش فيها عين في عينه عيلي ماذا عمش وكذلك <تصفيق> الاصمع اذلاه صغيره ايضا اخرج الامام احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت الا اهله لن يستحل هذا البيت الا اهله فإذا استحلوه فلا تسال عن هلكه العرب ثم تجيء الحبشه فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا وهم الذين يستخرجون كنزه وهم الذين يستخرجون كنزه وتصور الكعبه تبقى مصانه حقيقه الاعداء لا يعتدون على الكعبه المشرفه الا بعد ان يعتدي عليها اهلها اذا لم يعتدي عليها اهلها فانها تبقى مصانه تماما كما الان يحصل مع اخواننا في الدوله الاسلاميه والله ما تجرع عليهم الناس الا لان جبهه الخذلان هي التي تجرات عليهم ففتحت البابه للجميع لكي يتجرؤوا عليها فاهل مكه حينما يعتدون على الكعبه يرفعون الشرعيه عن الكعبه فيتجرى عليها الجميع ويتجرى عليها ذو السويقتين ذو السويقتين لكن هنالك اشكال يعني اورده الامام السفاريني عليه رحمه الله انه قد ورد في بعض الروايات ان المهدي هو الذي يخرج كنز الكعبه والروايه التي قراناها عند السويقتين انه هو الذي ياخذ كنز الكعبه ويخرج كنز الكعبه وياخذ كسوه الكعبه فعندنا حديثين حديث المهدي انه يعني يستخرج كنز الكعبه وحديث آخر عن ذو السوقتين هو الذي يستخرج كنز الكعبة ويأخذ كنز الكعبة وحقيقة هذا إشكال يعني ليس إشكالا سهلا وبعض الناس قد يقرأ إلى حديث ولا ينتبه إلى هذه المسائل ولا يجمع بين بعضها البعض ولعل الجواب كما ذكر الإمام السفاريني عليه رحمة الله أن المهدية يستخرج الكنز المذكور يستخرج الكنز المذكور ثم بعد ذلك يجتمع في خزانه الكعبه في مده المهدي ومده سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام الى ان يخربها الدسويقتين يجتمع المال الكثير فمن كثره المال يعني يرجعه الامام المهدي وعيسى عليه الصلاه والسلام يرجعه الى الى اين يرجعه الى الكعبه وكذلك يكثر المال في ذلك الوقت فلكثرة الحجاج ولكثرة الذين يبغون الخير يعني يعمرون الكعبه ويزيدون في كنز تماما الان كما يحصل في المساجد هنالك عندنا تفاقر في المساجد يعني قبل 10 سنوات لم تكن تجد المساجد المزا... المزخرفه كما هي الان حينما تكثر الاموال و <تصفيق> يكثر الذهب عند الناس يبداون بماذا يبداون ب التقرب الى الله عز وجل سواء بطريقه مشروعه او طريقه غير مشروعه فاحينما يكثر المال في ايام المهدي بعد ان يستخرج الكنز ويستخرجه كذلك ايس علي الصط والسلام يكثر الخير على الناس فيكثرون الكعبه ويضعون فيها كنزا كثيرا ومالا كثيرا فاذا وجد يعني هذا الخبيث فيتسلط على الكعبه يتسلط على الكعبه بعد ما بعد موت عيسى عليه السلام وموت المهدي لكن بعض الناس قد يعني ايضا يطرح شبهه او يطرح يعني سؤال ويقول اليس هدم الكعبه اليس هدم الكعبه ينافي قوله جل وعلا اولم يروا ان جعلناه حرما امرا اولم يروا ان جعلناه حرما ا ها اولميره وان جعل له حرما امنا ان جعل له حرما امنا وفي ايه وما يريد فيه بان حاد بظلم نذقهم العذاب اليب وان الله سبحانه وتعالى قد حماه من اصحاب الفيل وجيرانه مع ذلك كانوا كفارا مشركون فكيف يصلط عليه الحبشه وهي قبلة المسلمين وهم جيرانه على الاشكال بعض الناس يقول الايه الايات في كتاب الله عز وجل ان جعلنا حرما امنا ان جعلنا حرما امنا وكذلك قول الله جل وعلا وما يرد فيه بالحادد بظلم لذقهم العذابا اديم وكذلك الله جل وعلا حافظ الكعبه من الحبشه في عام الفيل مع ان جيرانه كانوا ماذا كانوا كفارا فكيف يسلط الله عز وجل عليه ذسويقتين مع ان جيرانه ماذا جيرانه مسلمين <تصفيق> وهو قبلت المسلمين العلماء وقفوا امام هذا الاشكال واجابوا عن هذا الاشكال ومن هؤلاء الذين اجابوا على هذا الاشكال امام بن حجر العسقلاني عليه رحمه الله في كتابه فتح الباري حيث قال قد اشار النبي صلى الله عليه وسلم للجواب في الحديث بقوله لن يستحى ولن يستحل هذا البيت الا اهله ولن يستحل هذا البيت الا اهله ففي زمن الفيل ما كانوا قد استحلوا فمنعه منهم ما دام ان اهله وحتى لو كانوا مشركين لم يستحلوه لن يتسلط عليه احد فاذا مفتاح هدم الكعبه ومفتاح تسلط الكفار على الكعبه هو ان يتسلط عليه اهله فاذا تسلط عليه اهله تصلط عليه الغريب تسلط عليه الغريب وفي زمن المشركين قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسلط عليه اهله ولداه لم يستطع كفار الحبشه ان يتسلطوا على بيت الله الحرام ولذلك يعني حينما تسلط الحجاج على الكعبه في ايام خلافه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اخذ يضربها بالمنجنيق حتى تشققت وكذلك يعني في يعني زمن يعني يزيد بن معاويه حينما تسلط عليه كان هذا مفتاحا لتسلط قرامطه على من على بيت الله الحرام حقيقه يعني الجزاء من جنس العمل ما انسان يعني يعتدي الا الله عز وجل يسلط عليه العدو يسلط عليه العدو فالان حينما تسلط الحجاج ب يزيد بن معاويه وتسلط كذلك الوليد بن عبد الملك وسلط الحجاج حتى يعني هدم فحينما تسلط يعني اهل الكعبه حينما تسلط اهل الكعبه على بيت الله الحرام سلط الله عز وجل على البيت القرامطه فسرقوا الحجر الاسود قرابه ال50 سنه ومنعوا الحج 10 سنوات حتى ان يعني قائلهم يعني قال يعني بمعنى بيت الشعر يعني يكذب الله جل وعلا كيف تجعلوه حراما امرا ونحن يعني قد قتلنا وقتلنا الفجاجه ومنعنا حجاج له قصيده طويله في هذا الموضوع فلما تسلط اهل الكعبه على الكعبه سلط الله عز وجل على الكعبه من القرابطه ولذلك اذا حافظوها الله عز وجل يحفظها الله جل وعلا يحفظها فهذا الكلام هو الجواب في هذا الموضوع ايضا كما يقول الامام السفاريني عليه رحمه الله العالم يسير الى الاضمحلال وكما ورد الشرع بالامن ورد بالاضمحلال يعني كل شيء له يعني كما يقال فتره ازدهار ثم له فتره ماذا اضمحلال فهذه الكعبه مشرفه ضمن الله عز وجل لها الامن لكن ليس على اطلاقي لها مده معينه كعمر الانسان الانسان له عمر يبتدئ فيه وبعد ذلك يضعف كل شيء له ماذا عمر القرى الله عز وجل لهلك ولا لها اعمار فكذلك بيت الله الحرام ثبت بانه سيهدم في اخر الزمان فتبين ان هذا الامن المذكور او لم يروا ان جعل او لم يروا ان جعلنا حرما امنا هذا الامن مغيا هذا الامن مغيا له غايه هذا الامن له غايه كعمر النسى بعد ذلك انتهى هذا العمر وتقبض روح الانسان فكذلك هذا الامر الذي ذكره الله عز وجل ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه بل له مده معينه فوجب التصديق بكل الامر وجب التصديق بالامن ووجب التصديق بنهايه هذا الامن وجب التصديق بنهايه هذا الامن ولا تعارض بين كتاب الله عز وجل وبين سنه النبي صلى الله عليه وسلم ف ادله الكتاب وادله السنه تتعاضد ولا تتعارض تتعاضد ولا تتعارض ولا يجوز ان يضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض ولا السنه بكتاب الله جل وعلا ولا السنه بالسنه بل كله يتعاضد بل كله يتعاضد مع بعضه البعض الان ايضا هنالك اشكال اخر وهو هل هدم الكعبة منذ السويقتين المذكور زمن سيدنا المسيح عليه السلام من المريم أو بعده هدم الكعبة يقول زمن عيسى عليه السلام قبل زمن عيسى عليه السلام أو بعد زمن عيسى عليه السلام عند قيام السابح حيث لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول الله الله الجواب عن ذلك أن هذا مما اختلف فيه بين العلماء فعن كعب الاحبار انه زمن عيسى عليه السلام وقيل زمنه وبعد هلاك يأجوج ومأجوج فيحج الناس ويعتمرون كما تم ذلك وان عيسى عليه السلام يحج او يعتمر او يجمع بينهما يعني كما ذكرنا في روايه حج ويعتمر وفي روايه انه يحج ويعتمر فالظاهر ان هدم البيت بعد موت سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام وهبوب الريح التي يموت بها من في قلبه ذره من ايمان من يموت في يعني في قلبه ذره من الايمان ايضا ذكر ابن حجر العسقلاني انه وجد عن روايه لابن هشام ان عمر ابن عامر كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا وانه قال لاخيه عمرو ابن عامر المعروف بمزيقه او بمزيقه لما حضرته الوفاه ان بلادكم ستخرب مزيقيا اسمهم مزيقيا يقول النبي بلادكم ستخرب ان بلادك لله في اهل اليمن سخطتين ورحمتين سخطتين ورحمتين فالسخطه الاولى هدم سد مأرب وخراب البلاد بسابه والثانيه غلبت الحبشه على اليمن والرحمه الاولى <تصفيق> بعثه نبي منتهى اسمه محمد يرسل بالرحمه ويغلب اهل الشرك والثانيه اذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب ابن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا ايمان الا بارض اليمن الا بارض اليمن ا فالان يعني هذه المساله يعني يعني كما يعني جمع بن حجر وغير بن حجر عليه رحمه الله ان الهلاك او خروج السويقتين حقيقه يكون بعد ماذا يكون بعد موت عيسى عليه السلام وموت المؤمنين معه وموت المؤمنين معه فالمؤمنين حين يموتون معه لا يعني ان كل المؤمنين يموتوا سيبقى ناس من المؤمنين في اهل اليمن في اهل اليمن وبعد اهل اليمن كما سنتكلم معكم سيقتلون يعني يقتلون ال هذا الحبشي بالسويقتين ويبيعون الحبشه حتى يبيعوا الحبشي بعبائه يبيعون الحبشه الـ الـ الحبشي بعبائه واحده ايضا هنالك يعني فوائد ذكرها الامام الامام السفاريني عليه رحمه الله متعلقه بمساله هدم الكعبه انه يعني قد تقدم في الاحاديث ان عمران بيت المقدس خراب يثرب ادران بيت المقدس خراب يثرب وهذا الحديث رواه داود من حديث معاذ مرفوعا ايضا ربط طبراني انه صلى الله عليه وسلم قال سيبلغ البناء سلعا ثم ياتي على المدينه زمان يمر السفر على بعض أقطارها فيقول قد كانت هذه مرة عامرة من طول الزمان وعفو الأثر أيضا أخرج الإمام أحمد نحو بإسناد الحسن في الصحيحين لا تتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها لا يغشاها إلا العوافي الطير والسباع الآن ما هو سبب قراب المدينه كما قال اهل العلم سبب خراب المدينه ان خيار اهلها يخرجون مع المهدي الى الجهاد خيار اهل المدينه انما يخرج الامام المهدي يتركوا المدينه كلهم يصبحون ماذا كلهم يصبحون مجاهدين يخرجون جوا من جميعهم يخرجون جميعهم الى الجهاد ثم بعد ان يخرج ترجف للمدينه <تصفيق> بمنافقيها وترميهم الى الدجال لان المجاهدين اهل الايمان يخرجون فيلحقون بمن بالمهدي فلا يبقى مؤمن لا يبقى مؤمن ثم ان المدينه ترجف حينما يحاول الدجال دخول المدينه الله عز وجل يحرس المدينه ويحرس مكه المنافقون كما يقال لكل ساقطه ولاقطه بكل ساقطه لاقطه كما في ارض الشام الان هنالك يعني منافقون وهنالك مجاهدون طبعا كل انسان يلتحق بمن بماذا بمن, بمن يعني على شاكلتهم اهل الحق يلتحقون باهل الحق واهل الباطل يلتحقون باهل الباطل ويتزاوجون يعني ازواج شروا الذين ظلموا ازواجهم يعني قرناءهم ونظرائهم وما كانوا يعبدون اذا تجد اهل الحق لا يجتمعون الا مع اهل الحق اذا وجدت اهل الحق يجتمعون مع اهل الباطل فاعلم انهم ليسوا باهل الحق بل يظهرون الحق لكن ان يجتمع اهل الحق مع اهل الباطل هذه مستحيله هذه مستحيله <تصفيق> فخراب المدينه كما قال اهل العلم ان اهل الايمان يلحقون بمن بالمهدي وينصرونه ثم بعد أن يخرج الدجال ترج في المدينة فيخرج المنافقون ويلتحقون بمن يلتحقون بالدجال فلا يبقى إلا المؤمنين الخلص فيهاجرون إلى بيت المقدس عند إمامهم عند إمامهم وقد ورد ستكون هجرة وخيار الناس يومئذ ألزمهم مهاجر إبراهيم خيار الناس في اخر الزمان الزامهم مهاجره ابراهيم وين مهاجر ابراهيم, إبراهيم للشام التي سيكون فيها الجهاد التي سيكون وابتدى فيها الجد حقيقه يعني الان ابتدى راح الجهاد وابتدا ابتدت راح القتال ومن بقي من هؤلاء الذين ينصرون عيسى عليه السلام في ذلك المكان تاتي الريح الطيبه فتاخذه من تحت إبطيه تاخذه من تحت إبطيه روا يعني بعض العلماء كالمرجاني في اخبار المدينة عن جابر مرفوعا لا يعودن هذا الامر الى المدينة كما بدا منها حتى لا يكون ايمان الايمان لله بها قد هنالك احاديث ايضا تعارض ما ذكرناه الان ايضا سنجمع بينها وبين ما ذكرناه من هذه الاحاديث يعود ان هذا الامر الى المدينه كما بدا منها حتى لا يكون ايمان الا بها وايضا افرج النسائي من حديث ابي برايه مرفوعا اخر قريه من قرى الاسلام خرابا للمدينه ايضا رواه يعني الترمذي وبنحوي وقال حسن حسن غريب ايضا رواه الحبان بلف اخر قريه في الاسلام خرابا للمدينه وصح ان الدين لا يؤزر او لا يازر الى المدينه كما تارض ان الدين لا يارز الى المدينه كما تارض الحيه الى حيها فهذه الاحاديث بعض الناس قد يظنوا انها ظاهرات تعارض ان ظاهره التعارض. التعارض لكن اهل الجمع في هذه الاحاديث كما ذكر العلم ان الفتن تعم الدنيا كلها كما مر معنا في خروج المهدي ويبقى اهل المدينه مع المهدي يبقى اهل المدينه مع من مع المهدي فيأرز الدين أن ينحصر ويدخل إلى المدينة حينئذ لأنه المؤمنون الكاملون المؤمنون الكاملون التابعون للخليفة الحق ثم إنها تنفي خبثها زمن الدجال ويبقى فيها الإيمان الخالص يبقى فيها الإيمان الخالص بخلاف غيرها من بيت المقدس وغيرها من البلدان فيبقى فيهم أهل ذمة ومنافقون لأنهم إنما يؤمنون بعد نزود عيسى عليه الحق السلام وكذلك مكه تقذفه بمنافقيها الى الدجال هذا وجه الجمع في هذا الموضوع ايضا قيل ان الريح الطيبه تاتي من الشام فيكون اهل الشام يقبضون قبل ان تصل المدينه او من اليمن فكذلك او من كليهما كما جمع جمع او جمع به يعني يهلك اهل المدينه اولا او اهل الشام بعد ذلك يهلك من اهل المدينه ثم اهل اليمن ثم اهل اليمن ايضا الفائده الثانيه في ذكر خروج القحطاني والجهجاه سيخرج في اخر الزمان رجل اسمه القحطاني ورجل اسمه الجهجاه ورجل اسمه الهيثم والمقعد وهؤلاء كلهم سيخرجون بعد موت المهدي سيخرجون بعد موت المهدي فقد اخرج ابو الشيخ من حديث ابي وريره رضي الله عنه مرفوعا ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويموت فيستخلفون يعني من بعد وفاهه عيسى عليه الصلاه والسلام رجلا من بني تميم يقابله المقعد يقال له المقعد فاذا مات المقعد لم ياتي على الناس 3 سنين حتى يرفع القران يرفع القران من صدور الرجال يرفع القران من صدور الرجال ويبدا النقص يبدا ماذا النقص بعد ذلك ايضا كما يقول الامام السفري عليه رحمه الله والله اعلم ان هذا التميم لقب المقعد تقول هو شعيب ابن صالح احد الامراء والوزراء للمهدي بل هو احد الممهدين احد الممهدين للامام المهدي والظهر أيضا أنه يبقى أميرا في نواحي الشرق ثم يستدعيه إيسى عليه السلام بعد وفاة المهدي عند خروج ذو السويقتين على مكة ونواحيها فيقتلهم ويسبيهم حتى يباع الحبش بالعباءة يعني يبحث عن, عن من يشتريهم فلا يجدون فيبيعون الحبش الواحد بماذا؟ يبيعونه بالعباءة ثم عند وفاة المهدي سيدنا المسيح يوصيه بالامر لما يرى فيه من الكفاءه لذلك والقيام باعباء الدين هذا يعني هذا رئيس سفير عليه رحمه الله ان لعيسى عليه السلام يستخلف من بعده ماذا شعيب ابن صالح قال امام السفير قال الا يكن هو شعيب ابن صالح والا فهو احد الامراء الذين كان يلقى عليهم اعباء الامر او الذي يلي اماره الشرق من بعد شعيب ان كان هو قد مات ويكون هذا يلقب بالمقعد ايضا اخرج مسلم في صحيح عن ابي مغيره رضي الله عنه مرفوعا لا تذهب الليالي الايام والليالي حتى يملك الناس رجل يقال له الجهجاه رجل يقال له الجهجاه واخذ البخاري ونسخه وغيرهما عنه مرفوعا لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا يسوق الناس بعصا ايضا اخرج الطبراني وابن منده وابن عيب وابن عساكر عن قيس بن جابر العذبي عن جدها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون من بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء امراء ومن بعد الامراء ملوك جبابره ثم يخرج من أهل بيتي المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر القحطاني فوالذي بعث لي بالحق ما هو دونه ما هو دونه بعد ذلك يعني يقتل القحطاني بعد أن يقتل القحطاني يتولى من بعده يعني الجهجاه المولى يتملى بعد القحطاني الجهشاه ويمكث كما قال اهل العلم ثلاث سنين ثم يقتل ثم يملك من بعده الهيثم المهدي ثلاث سنين واربعه اشهر وعشره ايام هذا المهدي كما يقول اهل العلم غير الاول ولماذا يسمونه مهدي قال لان لحسن سيرته لحسن سيرته وصفاء سريرته لكن الحاصل ان الواجب اعتق... ان الواجب الذي يجب ان نعتقده من ذلك ما دلت عليه الاخبار والاثار الصريحه الاخبار والاثار الصريحه من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال هذا يجب ان نؤمن به لان هذه الاخبار فيه صحيحه وصريحه وكذلك يجب ان نؤمن بنزول عيسى عليه الصلاه والسلام في زمنه يعني في زمن المهدي وانه يصلي عيسى يعني علي الصدام خلف هذا المهدي صلات الفجر ولذلك اذا اطلق اسم المهدي فانما نقصد به محمد ابن عبد الله اما المذکورون يعني قبل الامام المهدي وهو محمد بن عبد الله فلم يصح فيهم حديث لم يصح فيهم حديث على النبي صلى الله عليه وسلم اما الذين يجيئون من بعدي فامراء صالحون امراء صالحون لكن ليس مثل الامام المهدي فهو اخرهم يعني في الوجود وامامهم وخيرهم وافضلهم في الحقيقه والمراد يعني بهذا الكلام غير سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام فان سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام يعني رسول كريم من الالف العظم وهو ايه وعلامه وحده فيجب الايمان بنزوله عليه الصلاه والسلام ويجب الايمان ايضا بخروج الدجال العين وان سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام يقتله ببابلد عند بئر الزئبق ايضا كما قلنا لكم يجب الايمان بخروج ياجوج وماجوج ويجب الايمان ايضا بهدم الكعبه وان ذي السويقتين هو الذي يهدم الكعبه ايضا يعني جاء في الاحاديث وهي الفائده الاخيره متعلقه يعني بدرسنا انه عليه الصلاه والسلام قال حجوا قبل الا تحجو حجوا قبل الا تحجو فهو الذي فلق الحبه وبر النسمه ليرفعنا هذا, ليرفع هذا البيت من بين او لا يرفعنا هذا البيت من بين ظهوركم حتى لا يدري احدكم اين مكانه بالامس ايضا روى الحاكم والبيهقي بالحديث عليه رضي الله عنه مرفوعا حجوا قبل الا تحج فكاني انظر الى حبشي اصمع ما معنى اصمع قل لكم اصمع صغير الاذن افدع ها ما معنى افدع ها افدع يعني معوج اليدين ومعوج الساقين قل افدع اكثر شيء تطلق على اعوج اليدين من عند الرسغ يداه مقلوبتان بعض الناس تجده يعني فيه اعوجاج في يده عوجاج فيها يسمى افدع ويقال ايضا افدع كما قلنا لكم عن موج الساقب قالوا حتى لو اراد ان يدوس على عصفور لما مات لو اراد ان يدوس على عصفور لما افدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا يهدمها حجرا حجرا فايضا اخرج البيقي من حديث ابي هريره مرفوعا حج قبل ان لا تحجوا تقعد اعرابها على اذناب اوديتها فلا يصل الى الحج احد لا يصل الحج احد وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثه ويرفع في الثالثه ايضا في يعني كما يعني روى ابو القاسم اصفهاني عن العباس رضي الله عنهما مرفوعا قال تعجلوا علي صلي وسلم تعجلوا الى الحج يعني فريضه الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له لا يدري ما يعرض له يعني هذا الكلام شامل يعني لا يدري لعله يمرض لعله يموت لعله لا يستطيع العله الكعبه تهدم فلا يستطيع الحج فهذا الذي ذكرناه لكم يا اخواننا من علامات الساعه هذا كله يجب الايمان به سواء من خروج المهدي او نزول عيسى عليه الصلاه والسلام او خروج الدجال او خروج اجوج ماجوج او هدم الكعبه هذا ما يجب الايمان به وما لم يصح فيه حديث لخروج مهديين قبل المهدي هذا لا يجب الايمان به لانه هذه مساله تعبديه مساله تعبديه لكن المؤمن يعني يعلم الصحيح من الضعيف ولعل بعض الاحاديث وان كانت ضعيفه من ناحيه الاسناد قد تكون في ذاتها صحيحه كما قال العراقي زين الدين العراقي قالوا بالصحيح والضعيف قصده في ظاهر للقطعه والمعتمد يعني في ظاهر صنعه الحديث ان هذا حديث ضعيف او انه صحيح فما صحت به الاخبار وكانت صريحه يجب الايمان به ويجب اعتقاده وما لم يصح فلا يجب اعتقاده ولا يجب الايمان به به اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اجزات الله عنا في ذلك